إن الحمد لله نحمد هو نستعينه و نستهدي هو نستغفره و ن ع و ذ ب ا ل ل ه من شرور أ ن ف س ن ا و من سيئات أ ع م ا ل ن ا م ن يهدي الله فلا مضلل ه و م ن يضلل فلا ه ا د ي له و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إلا الله و أ ن محمد ا عبده و ر س و ل ه أ م ا بعد فهذه هي ا ل ح ص ة ا ل ث ا ن ي ة من حصه د و ر ة المقاصد على مجالس ا ل أ ص و ل ي ي ن وموضوعها كما هو في علمك هو ا ل ق ي م ة ا ل ت ش ر ي ع ي ة لمقاصد ا ل ش ر ي ع ة فبعد أ ن وقفت أ ي ه ا ا ل أ خ الكريم في ا ل ح ص ة ا ل س ا ب ق ة على ا ل ع ل ا ق ة بين لفظ المقصد ولفظ المقصود و ر أ ي ت كيف تعامل القدامى مع معنى المقاصد وكيف حاول المعاصرون صياغه حد علمي لمقاصد ا ل ش ر ي ع ة وتبين لك تعدد قوالبهم ا ل ل ف ظ ي ة و اشتمال عباراتهم على كل ما يمكن أ ن يصدق عليه اصطلاح المقاصد من حكم ك ل ي ة أ و سمات إ ج م ا ل ي ة أ و ج ز ئ ي ة و اعرفها لك في موضعها بما يشفي غليلك و يسهل عليك مقصودك إ ن شاء الله خ ص ه اليوم بناؤها المنهجي على نقطتين اثنتين ا ل أ و ل ى ت أ ص ي ر العمل بمقاصد ا ل ش ر ي ع ة و المراد بمعنى ا ل ت أ ص ي ل هنا أ ن أ د ل ك على بعض الاستدلالات التي يمكن أ ن تستدل بها على م ر ا ع ا ة المقاصد والعمل بها من كتاب الله و س ن ة رسول ه صلى الله ع ل ي ه و س ل م و فك ا ل ص ح ا ب ة و فك التابعين و ن ب د أ ب ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ن ك إ ذ ا ت أ م ل ت قول الله تعالى يريد الله بكم ا ل ي س ر ولا يريد بكم ا ل ع س ر وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج علمت أن ا ل تيسير مقصد ش ر ع ي أ و مقصد ش ر ع ي قصد إ ل ي ه الشرع ا من تشريع ا ح ك ا م ه كما يستقر لديك أ ن أ ح ك ا م هذه ا ل ش ر ي ع ة وسائل المصالح التي أ ر ا د ه ا الشرع ا الحكيم لخلقه و ج ل ه ا و إ ذ ا أ ر د ت مزيد فهم فقرا قول الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتا الى القربى وينها عن الفاشى و ا ل م ن ك ر والبغي ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتا الى القربى وينها عن الفاشى و ا ل م ن ك ر والبغي فهذه ا ل آ ي ة أصل لمقصد مقاصد ل من آخر ا ش ر ي ع ة و ه و م ق ص د ا ل ل ع د ح ي ث ي ق و ل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هذه أ ج م ع آ ي ة في كتاب الله لخير يمتثل وشر ي ج ن ب فتحصيل الخير مقصد ودفع الشر مقصد يزيدك تيقنا ً قول ا ل إ م ا م العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد ا ل أ ح ك ا م حيث يقول عن هذه الايه آ آية ي في ة وأجمع ل للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد ل ق ر بأسرها آ آ ن عن ا هذه ة فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق فلا والإحسان من واللام العدل والاستغراق العدل للعموم ل و يبقى دق ج شيء إلا اندرج في إلا بالإحسان اندرج أمره وكذلك ا ل أ ل ف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي ع ا م ة م س ت غ ر ق ة ل أ ن و ا ع الفواحش ولما ينكر من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل فتبين لك إ ذ ن أن العدل هو أ ح د المقاصد التي تنبني عليها أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ومنه تتفرع سواء كانت ك ل ي ة أ و ج ز ئ ي ة بل هو مصدر الاقتناع ب م ع ق و ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة و أ ح ك ا م ه ا وذلك ب ا ل ا ر ت ب ا ط الوثيق بين ما هو كلي وما هو جزئي وهو معيار تحقق ا ل م ن ا س ب ة بين ا ل أ ح ك ا م والمعاني التي تدل عليها وإذا قرأت قول بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول الإمام إعلام القيم الله زاد يقينك فيما قلناه حيث يقول رحمه الله قرأت يقينك رحمه رحمه بن في حيث ف إ ن ا ل ش ر ي ع ة مبناها و أ س ا س ه ا على الحكم والمصالح الحكم و مصالح العباد في المعاد و هي عدل كلها و ر ح م ة كلها و مصالح كلها و ح ك م ة كلها فكل م س أ ل ة خرجت عن العدل إ ل ى الجور و عن ا ل ر ح م ة إ ل ى ضدها و عن ا ل م ص ل ح ة إ ل ى ا ل م ف س د ة و عن ا ل ح ك م ة إ ل ى العبث فليست من ا ل ش ر ي ع ة و إ ن أ د خ ل ت فيها ب ا ل ت أ و ي ل ف ا ل ش ر ي ع ة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أ ر ض ه وحكمته ا ل د ا ل ة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أ ت م د ل ا ل ة و أ ص د ق ه ا إ ذ ن فاعتبار المقاصد أ ص ل أ ص ي ل في ا ل ق ر آ ن الكريم كما هو في ا ل س ن ة ل أ ن ك إ ذ ا توجهت تلقاء ا ل س ن ة أ ل ف ي ت نبيك صلى الله عليه وسلم يقرر أ ح ك ا م ا تثبت لك أ ن ه ا ل ر ح م ة المبشر بها في ا ل ق ر آ ن وفي الكتب ا ل س م ا و ي ة ا ل أ خ ر ى فهو عليه السلام يقول إ ن الدين يسر ولن يشاد الدين أ ح د إ ل ا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا ب ا ل غ د و ة والروحه وشيء من الدلجه فأنت ترى أن ترى ذ ا الحديث يؤصل لمقصد التيسير كما أ ص ل له ا ل ق ر آ ن الكريم وكما أ ص ل للعدل الذي تندرج تحته جزئيات ك ث ي ر ة لا حصر لها فمقصد التيسير كان مراعن في كل أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد فعلا منه عليه السلام خارج ما هو مخصوص به إ ل ا ومبناه على التيسير الذي المولى وجل أخبر عنه المولى عز、وجل. فقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين ا ل ص ل ا ة في ص ف ر ة سافرها في غ ز و ة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أ ر ا د أ لا يحرج أ م ت ه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ص ح ا ب ه الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب محمد كانوا أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة أ ب ر ه ا قلوبا و أ ع م ق ه ا علما و أ ق ل ه ا تكلفا لا يفتك أ ن تدرك المقصد من آ خ ر ك ل ا م بن مسعود لتدرك أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانت اجتهاداتهم و أ ف ع ا ل ه م م ب ن ي مراع... ة على مراعاه المقاصد فهذا الفاروق ر ض يدخل الله عنه ي حائطا فيه حوض ومعه رجل ف ي س أ ل هذا الرجل صاحب الحوض فيقول يا صاحب الحوض هل ترد حوضك, حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد السباع وترد علينا. فترى إ ن نرد ا السباع و د علينا ف ت ر كيف أ ن عمر رضي ا لم ل ل ه عنه يتكلف أ ن ي س أ ل صاحب الحوض هل ترد حوضه السباع ل أ ن ه إ ذ ا علم ذلك شق عليه ا ل أ م ر في استعمال ذلك الماء الذي فيفوت ذلك الحوض ي ف عليه مقاصد ك ث ي ر ة أ خ ر ى أما في, زمن التابعين. اما في زمن التابعين فعملهم بالمقاصد كان كعمل الصحابه ر ض و ا ر الله عليهم بل إ ن ه في هذا العهد ب د أ ت ملامح ت أ ص ي ل العمل بمقاصد الشريعه ة حينما الأحكام تأصيل بمعناه العلمي. يعني وضع التي يعمل بها في وما يجب ي بمعناه استنباط وما مراعاته القواعد والضوابط بها أقول وضع من أمور تضمن سلامة تنزيل هذه الأحكام تنزيل الوقائع على هذه في ب د ا ي ة في عهد التابعين برزت م د ر س ة أ ه ل الحجاز ا ل أ ث ر ي ة و م د ر س ة أ ه ل العراق التي تعتمد على ا ل ر أ ي والاجتهاد و ب د أ ت تبرز ملامح الاعتماد على المقاصد ا ل ش ر ع ي ة في ع م ل ي ة الاستنباط واعتبار المصالح والمفاسد جلبا ونفيه ودعني هنا أ ف ت ح لك قوسا أ ت ن ا و ل فيه المعنى أ و معنى ا ل م د ر س ة ا ل أ ث ر ي ة ومعنى م د ر س ة ا ل ر أ ي ف م د ر س ة ا ل أ ث ر التي ن ش أ ت بالحجاز عولت على ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ومقاصدهما ثم على العمل بالاجتهاد ب ا ل ر أ ي والمقاصد عند ا ن ع ذ ا م النص بينما م د ر س ة ا ل ر أ ي اعتمدت على الاجتهاد العقلي والقياس أ ك ث ر من م د ر س ة الحديث والأثر وهذا التفاوت والاختلاف له مبرراته ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ف ك ر ي ة ل أ ن العراق كان موطن ظهور الفرق ا ل م خ ت ل ف ة وانتشار الفتن والكذابين والوضعين وأرجو وصف أو أن أن أهل بالرأي العراق المدرسة ذهنك شينا لا إلى يحمل بل طعنا فيها يسبق إن هذه المدرسة تأسست على منهج عدد منهج كما ب ي ر ن ص ح ب ة اعتمدت ل صلى الله ن ب ي ل ي ه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. كما مدرسه الحديث و ا ل أ ث ر مثلا اجتهادات عمر بن الخطاب وابنه عبد الله و أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن إذن فالتابعون في يكونوا بدعا في عملهم بمقاصد الشريعة لم عملهم ولا أ ر ي د هنا أ ن أ ن ق ل إ ل ي ك أ م ث ل ة وتدقيقات ولكن يكفيك أ ن أ ن ق ل إ ل ي ك كلاما ل ل ع ل ا م ة المغربي محمد الحجو ا ل ت ع ا ل ب ي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه ا ل إ س ل ا م ي وهو يصف المنهج الفقهي للتابعي الكبير إ ب ر ا ه ي م النخعي ويمكنك أ ن تعمم هذه ا ل ص و ر ة على عصر التابعين حيث يقول رحمه الله كان إ ب ر ا ه ي م النقعي يرى أ ن أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة م ع ق و ل ة المعنى م ش ت م ل ة على مصالح ر ا ج ع ة إ ل ى ا ل أ م ة و أ ن ه ا بنيت على أ ص و ل م ح ك م ة وعلل ض ا ب ط ة لتلك الحكم فهمت من الكتاب و ا ل س ن ة وشرعت ا ل أ ح ك ا م ل أ ج ل ه ا لينتظم بها أ م ر ا ل ح ي ا ة فكان يجتهد في معرفتها ليدير الحكم علي... لأجلها دارت. عند هذا الحد تنتهي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى باستيفائها تحقيق المقصود الذي حدد لها والمتمثل في أ ن تضع رابطا بين علم مقاصد الشريعه وأصوله... وأصولها التي... واصوله التي قام عليها من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة المعتبرين رضي الله عنهم أ م ا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة في هذه ا ل ح ص ة فهي بيان أ ه م ي ة المقاصد في استنباط الاحكام أ ح ك م اعلم وفقني الله وإياك أن المقصود بالاستنباط استخراج الأحكام من معنى الله وإياك بالاستنباط استخراج أدلتها وهذا معنى أصول الفقه الذي هو عبارة عن أصول أدلة ل وفقني هو أن هذه أ والمسائل ا ل ك ل ي ة المبحوث فيها عن أ ص و ل أ د ل ة هذه ا ل أ ح ك ا م كما هو في شرح الجلال على جمع الجوامع حيث جاء فيه والحاصل أ ن أ ص و ل الفقه هي المسائل ا ل ك ل ي ة المبحوث فيها عن أ ص و ل أدلته بأن تجعل تلك ا ل أ د ل ة المفردة كالأمر والنهي وما ا معه م ذكر و و ع ض ت لقضايا وتجعل تلك ا ل أ ح و ا ل محمولات لها هنا كقولنا ا ل أ م ر للوجوب والنهي للتحريم وعلى هذا القياس ف ا ل أ م ر والنهي وما معهما موضوع, موضوع علم ا ل أ ص و ل لا نفسه إ ن م ا أ ت ي ت ك بهذا النص كي تدرك معنى أ ص و ل الفقه وتعلم أ ن ن ا حين نتحدث عن المقاصد ف إ ن ن ا نتحدث بالتبع عن وسائلها التي هي ا ل أ ح ك ا م والمقام لا يتسع أ ن نتناول دقائق ا ل ت ع ر ي ف بتوسع فيكفيك هنا أ ن تسجل المفاتيح التي تعينك على وروج أ ب و ا ب هذا العلم وما يرتبط به قد تجد في نفسك سؤالا يفرض نفسه عليك تقول؟ أ ن ا كمسلم عادي لم أ ع د م ر ت ب ة ا ل ع ا م ة ولم أ ب ل غ من فهم الدين ما يؤهلني ل إ د ر ا ك المقاصد ا ل ش ر ع ي ة هل علي وجوبا معرفتها والبحث عنها في إليه ليس المسألة قولان القول الأول ما ذهب إليه محمد الطاهر عاشور الله محمد رحمه من أنه بن ذهب كل مكلف ب ح القول ج ة إ ى معرفة م ا الشريعة لأن القاضي لا يحسن ضبط المقاصد أو لأن لأن العامية لا المقاصد ص د لأن يحسن ضبط الثاني هو لاحد المعاصرين وهو الدكتور بدوي في كتابه مقاصد ا ل ش ر ي ع ة حيث انتقد مذهب بن عاشور ومضمون هذا الانتقاد أ ن ما قرره بن عاشور يتصور وقوعه إ ذ ا ما كان مسموحا للعامي المقلد أ ن يتصرف في ا ل ش ر ي ع ة بتشهيه وهواه والحاصل أ ن اعتبار المقاصد ا ل ش ر ع ي ة لا يدخل فقط في عمل المجتهد أ و المفتي أ و القاضي بل إ ن اعتبارها ملزم ل أ د ن ى المسلمين فهما وعقلا فلو لم يكن من اعتبارها إ ل ا تحقيق ا ل غ ا ي ة من الخلق ا ل م ت ض م ن ة في قوله تعالى وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون لكانت مراعاتها لزاما لكل إ ن س ا ن لما في ذلك من م ص ل ح ة الدارين إذن فالعامي مطالب بإدراك الحد الأدنى من مقاصد الشريعة إذن من حتى تجري تصرفاته على م ولا ا تامة ف ق ة ق ص د ل ولا ش ا ر ع يخفاك أ ن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات يدل على العموم لأن ا ل ل ع م إ ن كان مبنيا على أ ص ل صحيح كان منجيا عند الله تعالى وإن الإمام كان مبنيا كما فاسد فبالضد كما قال الإمام الشاطبي على أصل ف إ ذ ا كان هذا حظ العامي فما حظ المجتهد أ و المفتي قرر ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله ان ل ل ه أ المقاصد هي ق ب ل ة المجتهدين من توجه إ ل ى ج ه ة منها أ ص ا ب الحق وقال ا بن السبكي مبينا ش ر واعلم ط ل م ج ت ه د و أ ن كمال ر ت ب ة الاجتهاد تتوقف على ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء احدها ا ل ت أ ل ي ف في العلوم التي يتهذب بها الذهن ك ا ل ع ر ب ي ة و أ ص و ل الفقه الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق الثالث حتى بمعظم يعرف ينظر أو يكون فيه أن أن له من الممارسة من ويزيدك ا لمقاصد ا ل ل ت ت ب ع ش ر ع الشارع ة قوة ما يفهم منها مراد الشارع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يناسب يكسبه يكون في يصرح ي ذلك ذلك به له وإن و أن توثقا من الامر ط ب ي ر ح ه الله ق ر أ ن د ر ج ة الاجتهاد لا تحصل إ ل ا لمن اتصف بوصفين أ ح د ه م ا فهم مقاصد ا ل ش ر ي ع ة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ولك أ ن ترجع إ ل ى كتاب مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة للعلامة عشور بن فقد أ ب ر ز فيه خ م س ة أ ن ح ا ء تجعل المقاصد ب ا ل ن س ب ة للاجتهاد بمثابه ة الروح للجسد ذ ه الروح ت ن ف ص للجسد عن ا في حالات منها أ و ل ا ً أ ن إ ه م ا ل مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ب ا ل ت ح ي ل على أ ح ك ا م ه ا من خلال إ ظ ه ا ر العمل غير المشروع في ص و ر ة العمل المشروع يوقع تناقضا ً بين مقصد الشارع ومقصد المكلف و ا ل أ ص ل أ ن كل عمل خالف مقصود الشارع فهو باطل ثانيا ً يتوسع البعض في إ ع م ا ل القياس ا ل ذ ي هو إ ع ط ا ء حكم ق ض ي ة ورد ف ي هناك ا ص في ل ت ا والسنة ب ل قضيه ة لا نص ف ي ا ا ل س ت ورد ا ا العلة. هناك ه م في يعني قضية و حكمها منصوصا عليه في ا ل ق ر آ ن أ و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هذا الحكم على عله ة معينة. ذ ا ا ل ح ك م بني ع ل علة ى ع م ي ن ة ثم وجدت ق ض ي ة أ خ ر ى لم ترد في ا ل ق ر آ ن ولا في ا ل س ن ة ولكن لها نفس ا ل ع ل ة التي في ا ل ق ض ي ة المنصوص عليها فيعطي في الفقه القضية الثانية حكم القضية الأولى. إلا أن الغلو في استعمال القياس الذي هو عملية اجتهادية دون اعتبار للنصوص ودلالاتها التي هي استعمال اعتبار مجتهد حكم من ودلالاتها هو دون الأولى إلا الغلو للنصوص أصول أن جزء يقحم في ا ل ش ر ي ع ة ما ليس منها وهذا ما أ و ق ع كثيرا من الناس في البدع التي لا أ ص ل لها خ ا ص ة في أ ب و ا ب العبادات كما قال ابن تيميه رحمه الله ثالثا اعتصار الفاظ الشرعي لتحقيق م ص ل ح ة م ت و ه م ة غير ح ق ي ق ي ة وفي ذلك يقول ابن عاشور رحمه الله ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خ خ د الجمود من ا أ أحكام الألفاظ غ ل الشريعة ا استنباط اعتصار ط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة في ي و و ه رأيه إلى اللفظ ق ت ن ع رابعاً ا ً به. ل ج م على ظاهر النص أ و التوسع في مدلوله حتى يخلى المعنى بالنص أ و العكس كما قال الشاطبي رحمه الله يجعل ا ل ش ر ي ع ة غير منتظمه ومتناقضه وهذا ما يطعن في خاصيتي شموليتها واستمراريتها بحيث تفقد قدرتها على إ ي ج ا د أ ح ك ا م للقضايا ا ل م س ت ج د ة التي تطرا على ح ي ا ة الناس أ ف ر ا د ا وجماعات خامسا إهمان المقاصد يفقد المجتهد القدرة حال تعارضهما على ترجيح وتغليب دليل على دليل يفقد ترجيح في حال تعارضهما. فلا يبقى ل ل ع م ل ي ة ا ل ا ج ت ه ا د ي ة أ ي معنى فمتى قصر فهم المجتهد ثبت عجزه عن الترجيح بين ا ل أ د ل ة ا ل م ت ع ا ر ض ة رغم أ ن هذا التعارض ظاهري فقط وليس حقيقيا فالمقاصد هي التي تكسب المجتهد ملكة الإنصاف في التي المجتهد الأدلة بعضها على بعض. كما قال ابن عاشور ملكة على الله رحمه هي ترجيح تكسب بعض ولكي تفهم ما أ ر ي د منك هنا فلتعلم أ ن التعارض بين ا ل أ د ل ة والنصوص معناه أ ن مق... يختلف مقتضى دليلين حول أ م ر واحد فيقتضي أ ح د ه م ا بخلاف ما يقتضيه ا ل آ خ ر ف ي ل ج أ المجتهد إ ل ى ترجيح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ب إ ح د ى طرق الترجيح أ و إ ل ى الجمع بينهما ب إ ح د ى طرق الجمع ومن بينها مقاصد ا ل ش ر ي ع ة أ و ي ت و ق ف ن ه ا ئ ي ا فلا ي ر ج ح أ ح د هما على ا ل آ خ ر ولا ي ج ب ع بين هما وكم اقيل ب ا ل مثالي ت ض ح ا ل مقال و س أ م ث ل لك ل ل ت ر ج ي ح ب ي ن د ل ي ل ي ن ا س ت ن ا د ا على المقاصد و ل ل ج م ع ب ي ن د ل ي ل ي ن ا س ت ن ا د ا إ ل ى المقاصد كذلك ف ن ب د أ ب ق ض ي ة الترجيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م م ر أ ة نكحت بغير إ ذ ن وليها ف ن ك ا ح ه ا باطل وفي حديث آ خ ر يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ث ي ب أ ح ق بنفسها من وليها والبكر تستمر أ في نفسها و إ ذ ن ه ا سكوتها ف أ ن ت ترى أ ن الحديثين م ح ل ه م ا واحد وهو ا ل و ل ا ي محلية في نكاح ا ل م ر أ ة ا ل ب ا ل غ ة غير أ ن ا ل أ و ل ى يجب ا ل و ل ي بحيث يبطل ا ل نكاح ب د و ن ه و هو م ذ ه ب م ا ل ك و أ ح م د و شافي و شافي ع و غ ي ر ه من م ا ل أ ئ م ة ر ض ي الله عنهم أ ج م ع ي ن أ م ا ا ل ح د ي ث ا ل ثاني ف ي ف هم منه أ ن ت ع ق د ا ل م ر أ ة ل نفسها إ ذ ا كانت عقلتان ا د و ن و ل ي و هو م ذ ه ب أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله ومن و ا ف ق ه ن ر ي د ا ل آ ن أ ن نرجع أ ح د المذهبين على ا ل آ خ ر ب ط ر ي ق ة م ق ص د ي ة فكيف السبيل إ ل ى ذلك من القواعد ا ل م ق ص د ي ة التي قررها العلماء ق ا ع د ة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة المفاسد المصالح على معنى درء جلب هذه أ ن ع ا د ة ا ل ش ر ي ع ة أ ن تعتني بدفع المفاسد أ ك ث ر من اعتنائها بتحصيل المصالح ومن أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة كذلك سد الذرائع أي الأصولية، المشروعي مبيح الحديثين منع العمل مآله مفسدة متحققة ومن قواعدها الأصولية إذا جمع مبيح وحاضر والحاضر هو المانع المحرم، كان غلجانب قواعدها القواعد على إذا إذا وحاضر، الحاضر والحاضر وإذا إلى هو هذه طبقت ماذا يكون يكون الحديث ا ل أ و ل فيه درء م ف س د ة باشتراط الولي في أ ر ك ا ن النكاح و ا ل م ف س د ة ا ل م ت و ق ع ة هي أ ل ا تتزوج ا ل م ر أ ة من كفء ل ق ل ة خبرتها أ و سريع ت أ ث ر ه ا ف إ ن ه ا تحتاج إ ل ى من يعرف أ ح و ا ل الرجال لكي لا تقع في هذا المكروه أ م ا سد ا ل ذ ر ي ع ة هنا ف إ ن ه لو أ ب ي ح ل ل م ر أ ة أ ن تزوج نفسها بنفسها ل أ د ى الى م ف س د ة أ ك ب ر من م م ا يتحقق المصالح و أ م ا ق ا ع د ة اجتماع المبيح والحاضر ف إ ن الحديث ا ل أ و ل يم يحظر نهائيا على ا ل م ر أ ة أ ن تزوج نفسها أ م ا الحديث الثاني فيبيح لها فتعارض الأمران. فقدم الحاضر على المبيح أ م ا الحديث الثاني ففيه م ص ل ح ة ح ر ي ة التصرف وتحصيل م ن ف ع ة م ا ل ي ة واستمتاع بالزوج وهذا لا دخل للولي فيه إ ذ ن أ ن ت ترى أ ن الحديث ا ل أ و ل الذي يوجب ويشترط الولي في النكاح يمنع ا ل م ف س د ة المتوقع ويسد ذريعه النتائج ا ل ض ا ر ة ب ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ويقدم جانب ا ل ح ذ ر بينما الحديث الثاني يلتفت إ ل ى ا ل م ص ل ح ة التي تجنيها ا ل م ر أ ة ولا يلتفت إ ل ى ما يمكن أ ن يقع من ضرر على المراه بتزويجها نفسها, بتزويجها نفسها بغير ولي أ و بتزويج نفسها بغير ولي لذلك العلماء الذين أ خ ذ و ا بالحديث ا ل أ و ل قالوا لا يجوز ل ل م ر أ ة بتاتا أ ن تزوج نفسها بغير إ ذ ن وليها بينما أ ب و ح ن ي ف ة كما تقرره كتب م ذ ا ب ه يقول أ ن ا ل م ر أ ة إ ن زوجت نفسها بنفسها فنكاحها صحيح لكن يستحب لها أ ن تزويج تجعل ن ف س ه ا وليا ً صيانه لنفسها من ا ل إ ب ت ذ ا ل ف أ ن ت ترى أ ن هذا المعنى عندهم ا ل مراعاه ا ل م ف س د ة فيه ضئيل جدا ً بعكس المذهب ا ل أ و ل لذلك فقدم مذهب الجمهور أو رجح مذهب مذهب الجمهور على مذهب أبي حنيفة، والآن أمثل لك للجمع بين دليلين استناداً إلى المقصود ا د ق بالجمع العمل بالدليلين معا و ا ل ت أ ل ي ف بينهما بشرط أ ن تتحقق حجيتهما وصحتهما وأن لا يعارض الجمع بينهما نصاً أو يبطل مقصداً. وأن يكون يتأخر أحدهما بينهما نصاً عن الآخر حتى لا يكون ناسخاً لا الجمع يبطل لا الآخر لا للعمل يعارض مقصداً. مزيداً بحكمه. حتى و أ ن يكون هناك مجال ل ت أ و ي ل النص بما يوافق مقاصد الشريعه ة قصة عزيمة وأنت النبي تعلم صلى ل ل ا عليه وسلم يوم الخندق على العصر وسلم الخندق المسلمين بقوله لا يصلي إلا يوم ين أحد العصر إلا في بني قريضة. فقد ي بني ر ي ة ف ق خرج ا ل ص ح ا ب ة تبعا لهذه ا ل ع ز ي م ة ف أ د ر ك ه م العصر فنزل بعضهم وصلى ولم يصل ي البعض إ ل ى حين ورودهم ديار بني ق ر ي د ة وهذه ا ل ر و ا ي ة في البخاري وفي ر و ا ي ة مسلم فتخوف ناس فوت و ناس ا ل قد ت فصلوا و وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ن بني نصلي أمرنا قريدة حيث عليه لا إلا الله الله ا صلى ف تقول ن ا ا ل و ت قال فما عنف ا ح د قد منهم ق ت و ما ع ل ا ق ة هذا الاختلاف في امتثال أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إ ل ى بني ق ر ي د ة بالجمع بين دليلين الجواب أ و تتمه سؤالك نحن أ م ا م اختلاف في الفهم لاختلاف لا ا في الدليل فما ع ل ا ق ة هذا بالجمع بين الدليلين بمقاصد ا ل ش ر ي ع ة اعلم وفقك الله أ ن القصد ليس بيان ا خ ت ل ا ف ا ل ص ح ا ب ة في التطبيق أ ولكن ا ق ص د ليس ب اختلاف الصحابة في التطبيق بل القصد بل في هذا و معارضت ه ا ل ت ط ب ي ق ل ح د ي ث آخر لا ل ن ب ي صلى ل ل ل ه ع ي ه و س ل م يقول فيه م ن ف ا ت ت تعارض ه عمله فهذا صلاة العصر حبط و ا ق ع ب ي ن ص من أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وبين ث و ت ي ص ل الجمع ة ا ع ص ر ا ل بين الحديثين اعتبار ا لمقاصد الشرع هو أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة ضاق عليهم وقت العصر قبل بلوغهم تخوم بني ق ر ي ض ة فنزلوا وصلوا وقالوا إ ن النبي عليه السلام أ ر ا د منا س ر ع ة الخروج لذا فالاسراع بالخروج ي ح ف ظ أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها بينما البعض ا ل آ خ ر أ د ر ك ه م ا ل ع ص ر وهم في د ي ا ل بني ق ر ي ض ة ل أ ن ه م تثلت نصب ل ف ظ ه م ر ا ع ا ة ل م ق ا ص د ا ل ش ر ي ع ة كما فعل ا ل أ و ل و ن من أ د ا ء ص ل ا ة ا ل ع ص ر حفاظا على م ق ص د ا ل ش ا ر ي ع من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة ل وقتها ومتثالا ا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على م ك س د وجوب ا ع ة وليل ا أ م ر ف أ ن ت ترى ا ل آ ن كيف أ ن مقاصد ا ل ش ر ي ع ة مسلك من مسالك الجمع بين النصوص أ و الترجيح بينها وهذا ما يثبت لك قيمتها ا ل ت ش ر ي ع ي ة في استنباط العمل أ و استنباط الحكم والعمل بها وما كلفتك هذا العناء إ ل ا ليثبت في نفسك أ ن المقاصد هي مدار العمل ب ا ل أ ح ك ا م لكن إ ي ا ك أ ن يسبق إ ل ي ك أ ن هذا الحديث عن المقاصد يبرر موقف بعض المغالين في العمل بها الذين بلغ بهم ا ل أ م ر إ س ق ا ط بعض ا ل أ ح ك ا م بدعوى التغير و م ر ا ع ا ة المقاصد بل إ ن العمل بالمقاصد له شروطه و د و ا ب ط ه التي لا يستقيم إ ل ا بها ف أ س أ ل الله عز وجل أ ن تكون هذه ا ل ح ص ة حققت غايتها وبلغت مقصودها و إ ل ى اللقاء إ ن شاء الله في ا ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة مع موضوع التعليل وعلاقته بمقاصد ا ل ش ر ي ع ة والحمد لله رب العالمين